بسم الله الرحمن الرحيم الفلامميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم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 من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله, فأتوا بسورة من مثله وادعوا بِسُورَةٍ شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أمبئوني فقال بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين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 أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبريس أبا واستكبر وكان من الكافرين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 ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وإذ قتلتم نفسا فدَرَعتم فيها وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ نُطْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِلُّ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 بلَّا مَنْ كَسَبَ سَيَّأَةً وَأَحَقَّتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَآئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فَأُولَآئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خلوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا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 ولتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسَ عَلَى حَيَاتِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْدُ أَحَدٍ مَنْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَيِّ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر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 ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفو واصفحوا, واصفحوا حتى يأتي الله بأمره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 وَإِذْ بَتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعَلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ زُرْرِيَةِ قَالَ وَمِنْ زُرْرِيَةِ قَالَ لَا يَنَاوَلُ عَهْدَ الظَّالِمِينَ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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنَ وَرَزْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَهُ إلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وَمَن يَرْغَبُ عَمَّ الَّتِي إِبْرَاهِيمَ إلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ أَصْقَفَ إِلَيْهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ ل_hُ رَبُّهُ أَسْلَمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ سُهَذَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا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 وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فَإِنْ آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق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 وَإِنَّ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَاللَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبَلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتَهُمْ وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 وَمَا اللَّهُ بِرَافِضٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ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 أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وَمَنْتَقَوَعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا زَلَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَ اللَّهُ لِلْنَاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَآئِكَ أُولَآئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْلَّاعِنُونَ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 وَإِنَّ الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أَن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ومن آمَنَ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 وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذُو الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنَ وَبِنَ الْسَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْقَابٍ وَفِرْقَابٍ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ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 فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفة إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس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 ان الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل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 وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأثموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله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 وَتَفْوُلُهَا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم مساتهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه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 يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهل وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا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 والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا مؤمنة خير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 ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أَحَقُّ بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامساكم بِمَعْرُوفٍ بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما شَيْئًا شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله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 علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا ثملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحط بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم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 فَلَمَّا فَصَلَ طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده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 فَمَن يَكْفُر بِالْقَابُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَد إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْمُسْقَالَ فِي صَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ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 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل زنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منه ولا اذلهم أجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له, كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة, كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير ايولد احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار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 واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة, والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم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 الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتفبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا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 وَأَن تَصْدَقُوا خَيْرٌ لَكُم إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُنَّ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ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 فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير